آمن الرسول بها كنت عليه من ربه والموحيون قلنا آمن بالله وملائك فيه وحفظ به ربه لا وارثنا وإيايك قوم من لا يذنب قوما حسب بما God yeah.